بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبع هدى أما بعد فهذا أحد مجالس شرح كتاب أصول السنة لإمام أحمد بن حمدل رحمه الله تعالى وقد عند قول الإمام أحمد وترك الخصومات والجلوس والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والجدال والخصومات في الدين وقد تكلمنا عن عن حكم الدخول في خصومة ومناظرة مع صاحب بدعة وبينا هدي السلف في هذا الباب ونتكلم الآن إن شاء الله عن هدي السلف في مجالسة أصحاب ف جاءت الأدلة من الكتاب والسنة ومن هدي السلف الصالح على أن الأصل هو طرد مجالسة أهل الأهواء أي أن الأصل هو هجر أهل الأهواء الذين ثبت عليهم أنهم من أصحاب البدع وأصحاب المحدثات هذا والأصل وهناك من أهل العلم وهو ما زهد إليه الإمام أحمد أن هذا الهج يكون خاصا بالمخاصمين من أهل البدع ومن الدعاء يعني ليس ليس هذا الأصل يتعلق بكل ما وقع في بدعة بل هذا الأصل يتعلق بالأصالة بالمخاصمين من أهل البدع والأهواء الذين يدعون إلى بدعهم ويخاصمون على أهوائهم ويلدسون على الناس أمر دينهم فهؤلاء الأصل فيما أن يهزروا وقد ضل على هذا الكتاب والسنة كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل ولقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزع بها أن لا تقودوا حتى يقودوا في حديث غيره فذهب أهل التفسير من علماء السنة إلى أن هذه الآية تتعلق بأهل البدع والأهواء وكذلك تتعلق بالفصاق والعصام هذه الأمة ولكن يدخل فيها بالأصالة أهل البدع الذين قد حرفوا المعاني الصحيحة للكتابة والسنة وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله وما لم يأت به رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الشبهات الذين حذر الله منهم في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه لبتغاء الفتنة وبتغاء التأول فلما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما أخرج هذا البخرية مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه قال أولئك الذين سمى الله فاخذروهم الذين يتبعون ما يتشابه من أهل الأهواء ولك الذين صمى الله فاحذروا من أهل الأهواء الذين يفسرون الكتاب والسنة بأهوائهم لا يفسرون الكتاب والسنة بما أوحى الله عز وجل به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهم يخالفون فهم الصحابة تفهمون الكتاب والسنة بغير فهم الصحابة وبغير فهم صلاة في الصدق كذلك من الأدلة التي في الكتاب على أنه الأصل عدم جلسة أهل الأهواء ما قال الله الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قال محمد بن سيرين أرى أن أسرع الناس إلى الردة هم أهل الأهواء وأرى أنهم هم الذين أنزل الله فيهم هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأهل الأهواء هم أقرب الناس الى السقوط في الارتداد والخروج عن هذا الدين لذلك قال العلماء البدعة بريد كفر. طبعا ولا يعني هذا اننا نكفر اهل البدعة من اهل القبلة ولكن نقول انهم على خطر على خطرا عظيم ولذلك كانت هذه سما من سمايات اهل الاهواء وهي من سمايات الخوارج أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية <تصفيق> لذلك يعني اختلف في حكم الخوارج فبعض بعض أهل العلم حكم على الخوارج بكفر استدلالا لهذا الحديث يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ولكن يعني ذهب زمور العلماء والذي استقر عليه القول كما ناقل هذا الخافض محاضر الفتح ان الخوارج لا لا نكفر الخوارج وهناك من توقف مثل الامام احمد لان احمد توقف تامر الخوارج قال نقول بالحديث ونسكت اذا سئل عن الخوارج يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من البيت السهم المره 100 ويسكت و... ولكن الشاهد أن قول محمد المسرين هذا في تفسير هذه الآية يدل على خطورة الابتباع في الدين وخطورة أهل الأهواء ومن ثم إذا تبين لنا هذه الخطورة تبين لنا خطورة مجالسة أهل الأهواء إذا كانوا بهذا الخطر وحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحذير وحذر منهم الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمى الله تحضروهم يعني, يعني تحذير شديد فأنثال هؤلاء يجب على المسلمين أن يأخذوا حذرهم وأن لا يجالسوهم إذا كانوا دعاة إلى بدأهم وكانوا يخاصمون على هذه البدأ ولا يقبلون السنة فإذا حدثت أحد هؤلاء ده حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> الذي أخرجه البخارية المسلم الحديث النعباس <تصفيق> من رأى من أميره شيئا يكرهه قل عليه <تصفيق> <تصفيق> فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلي <تصفيق> فتقول له هذا الحديث ومعه وغيرهم من الاحاديث تدل على وزوب الصبر على ابنة الجوف وان جاروا يجب ان نصبر على حكامنا وان صدر منهم الظلم وان حكموا بغير ما انزل الله في بعض المسائل ولكنهم يزهرون الاسلام ويشهدون ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله ويقيمون الصلاة فتجد قضى دو اهل اهلا عند هذا الحديث فلا يوافق اهواءهم يريدون الخروج يريدون الخروج والثوره على الحكام باي طريقه فهذه الاحاديث لا توافق اهواءهم فاما ان يدافعونا ان كانت في البخاري ومسلم وان ان يقول ان هذه الاحاديث يعني لا, ي... لا تنطبق على هؤلاء الحكام ولكنها تنطبق على من على أمثال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وعلى أبي بكر ومعاوية وعلى خلفاء مثلا دانيل عباس فنقول لهم وهل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأحاديث و وسال افلان يا رسول الله فقال لا ما اقاموا فيكم الصلاه يعني ضيعوا اغلب الدين الا الصلاه يقل لهم الى الصلاة. ورغم هذا لم يامر بمناب بمنابذتهم بالسيف وامر بالصبر عليهم فهم هل وصف حال هؤلاء الخلفاء إلى هذا أنهم تركوا كل شيء إلى قامت الصلاة هذه الأحديث تنطبق عليهم أن تنطبق على من يأتي بعدهم في الأزمان المتأخرة مثل هذا الزمان وحك يعني حكامنا مع أضاع كل شيء فما زالت الشريعة تطبق في نواحة كثيرة ودين الرسم لهذه الدولة والإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع وما ما أنكروا وما كفروا به وما كفروا بشراء الله عز وجل. ولكن شأنهم شأن من يعني غرته ظهرت الحياة الدنيا ولا يخلوا أحد منا من هذا فالشاهد برك الله فيكم أن أصحاب الأهواء إذا جالستهم لبسوا عليك أمر دينك إذا واجهتهم بالأحاديث الصحيحة إما أنهم يتأولونها بأفهامهم الفاسدة ويزعلونك ترتاب في أمر دينك وإما أنهم يكذبونها من البداية فمن هنا جاءت خطورك مجالسة أهل الأهواء وخطورة خطور مجالسهم إذا أنت حضرت مجلسا لأحد دعاة أهل الأهواء في أنه عليك الشبه التي لا تستطيع أن أن ترده فلا يعني يقول أن قائل أنا سوف أخضر درس فلان أو علام من القصاص المشهورين من الوعاظ المشهورين الذين عرفوا أنهم على طريقة الخوارج القعبية أو على طريقة الصوفية العصرية ثم تقول أنا أعرف أنا أستطيع أن أميز بين الحق والباطل أنت بهذا تعرض نفسك وتعرض دينك للخطر ولن, ولن تكون أنت أحسن وأقوى إيمانا من السلف الذين كانوا يخشون على أنفسهم من مجلسة أهل الأهواء كما سوف يأت إن شاء الله ف... جاءت السنة أيضا لديان هذا الأصل ف كما اخرز الامام المسلم في صحيحه من حديث الله بن المغفل رضي الله عنه ان قريبا له كان يخذف يخذف يعني كان يلقي الحجارة الصغيرة يأتي بالحجر الصغير بين السبابتين ويخذفه او يأتي بهذه الالة التي مسميها في اصطلاحين المعاصر بالنبلة ويخذف بها فقال له عبدالله المغفل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى, نهى عن هذا فرأاه بعد ذلك يخدف مرة الأخرى فقال لو أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا وتفعله لا, لا أكلمك أبدا لأنه كأنه يعني عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم برأيه رغم أنه عرف أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه هذا فهجره عبد الله بن مغفر وكذلك لما وقع من كعب بن مالك رضي الله عنه ومن صاحبيه ما وقع في غزوة تبوك وانهم تخلفوا عن الخروج بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم بغير غزر هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بهجرهم ولم يلقي حتى السلام, السلام عليهم فدل هذا على أن الهجر مشروع لزجر من وقع في بدعة أو في معصية أو في مخالفة للسنة ولكن هذا الهجر يبدأ أن يكون نبني على تحقيق المصلحة إن الهجر المشروع هو الذي يأتي بالمصلحة هذا في حق من يستحق الهجر فإذا كان في حيك أو لك جار علمت أنه يعني قد وقع في إحدى هذه البدع أو في, في أحد هذه الأهواء ووجدت أنه ينافح ويدافع عنها وإذا يعني عطيته كتب أهل السنة أو إذا يعني وافيته بفتاوى العلماء السلفيين في التحزير من هذه الأهواء وهذه المظاهرات والتفجيرات والخروج القوة وهو الأدعاء الذين سلكوا هذا المسلك فإذا وجدت أنه يجادلك بالباطل وأنه لا يقبل الحق فالأصل أنك تتركه ولا تماريه ولا تدخل معه في خصومات كما ذكرنا في النجل السابق والذي قبل أن أنك تترك الخصومات مع أصحاب الأهواء الذين يخاصمون على الأهم ولكن مسألة الهجر بالكلية أن بالكلية هذه يعني هذا الحكم يترطب على المصلحة فإن كانت في هجرك له المصلحة بأن ينزجر عن بضعاته او عن هواه فلك ان تهزرهم ولكن ان كان في هجرك لو بالكلية وعدم القائك السلام عليه سوف يأتي من مفسد اكبر مثل مثلا انه, أنه يتخذ هذا زريعة ليسيء من مظهرك امام عامة المسلمين وان يقول لهم ان فلانا هذا لا يسلم عليه وانه يعني يغلب علي ويظهر بمظهر سيء الخلق والعامة لا يخسرون فهم هذه الأمور فهنا جاءت المصلحة أنك أن تهجر الخصومة معهم فقط فلا تخاصمه على جدعته مدام مصرا عليها ولا ينتفع بكلام العلماء ولكن في الوقت نفسه لا تمكنهم أن يوقعك في شباكه بأن يسيء إلى دعوتك أمام عمّة المسلمين بل أنت الذي تفعل هذا فهو إذا أنت ذهبت أو إذا جاء يسلم عليك ورددت عليك السلام أو أنت إذا مرت وسلمت عليه هو يزداد كمدم وفي الوقت نفسه أنت تحذر منه تحذر منه من قد يغتر به لكلهم ان قولانا هذا مخالف للسنه هو يؤدي الى بدعه لان الناس يظنون أنك معه على المنهج نفسه لانك لانك لا تظهران بسمه السنه نعم لا. لا. لا ما انت لا تحذر منه بارك الله فيك لشخصه أنت يعني هو الآن يلقي, يلقي شبهاته على العنة ويظهر أمامهم بمظهر المداتة عن السنة وفي الحقيقة يحارب السنة وينسب أهواءه إلى السنة ينسب تكثيره أو غلوه بالتكثير إلى السنة وينسب خروجه في المظاهرات إلى السنة مثلا ولا أنت تقول إن هذه الأفعال ليست من السنة وإن تعالى فل فلان هذا لأنهم قد يحتجون عليك ولكن فلان هذا لو صاحب اللحية مثلك يفعل هذا أل أل ألست, ألست أنت وهو من أهل السنة أو, أن أو أنك على طريق السنة فتقول لهم لا فل فلان هذا لا يمشي على, على سبيل السنة ما لك يا أخي مسألة القاء السلام هذه على حصل ما ترى أنت من مصلحة ومفسدة إذا ترجح لديك مفسدة ترك السلام عليه فلتسلم عليه لأن الهجر هو الهجر على للمصلحة لتحقيق المصلحة فإن كان ثوفيأتي بمفسدة فلا يسرع الهجر هذا قول القول في هذه المسألة برك الله فيه و أيضا ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال تم أخرج هذا ابن بطة في الإبانة الكبرى والآزري في الشريعة بإسناد الحسن أنه قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب فإن مجالستهم ممرضة للقلوب نعم كذلك قال أبو قلابة رحمه الله تعالى لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم وأن يلبس عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم وكذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم وكان الحسن رحمه الله تعالى يحذر من نعبة الجهني الذي كان يرى بدعة القبرية وكان ينهى عن مجالسته لأنه كان رأسا في البدعة يدعو إليه وكذلك قال أيوب السختياني رآني سعيد بن زبير أجالس طلق ابن حبيب وكان طلق, طلق ابن حبيب هذا يرى الإرجاع وقع في بدعة فقال له سعيد ما لي أراك تجالس طلق ابن حبيب لا تجالسه و وكذلك ايضا ثبت عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه لما وقع ستنة خلق القرآن هزر الذين اجابوا في هذه المحن سواء الذين اجابوا مكرهين او الذين اجابوا هم على هذه العقيدة ف يعقوب بن شايدة كان من كبار علماء الحديث زمن الإمام أحمد ولكن وقع في بدعة التوقف في خلق القرآن فكان يتوقف كان من الوقفة الوقفة هم الذين لم يقولوا إن القرآن كلام الله وفي الوقت نفسه ما قالوا إنه مخلوق لكنهم يقولوا القرآن كلام الله ويسكتون لا يزبتون لا ينفون عنه الخليقة ولا يثبتون أنه كلام الله غير مخلوق فالإمام أحمد هجر أمثال هؤلاء وحذر من يعقوب من الشيبة وهجرهم بل هجر بعد رفقاء عمره أمثال يحيى بن معين وإن كان يحيى بن معين أجاب فهذه المحنة مكرهم ولكن أحمد ملك مثلها الوصف لأنه رأى أنه كان يجب عليه أن يصبر معه الشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يطبق هذا المنهج السلفي الذي بيّنه في كتاب أصول السنة ولكن كما بيّننا كان يعني من منهج الإمام أحمد وهذا قول الراجح أن هذا الهجر يكون خاصا بالمخاصمين من أهل الأهواء الذين يخاصمون على أهوائهم أما يعني عامة المسلمين الذين قد يقعون في بعض البدع والأهواء إما جهلا وإما يعني بسبب شبهة عندهم ولكنهم لا يخاصمون على هذه البدع ولا يدون إليها فأمثاله لا يجب علينا أن ننصحهم ولا نهجرهم مبارك الله فيك وأهل السنة السلفيون وسط هذا الباب وسط بين تميع الحزبيين الذين يجالسون كل اهل البدع والذين ارادوا جمع كل اهل البدع تحت راية واحدة في حجة الوحدة وضين الغلاة من الحدادية الذين غالوا في مسائل التبديع ومسائل الهجر فصاروا يطبقون احكام التبديع على كل من وقع في البدع بغير تفصيل ويطبقون احكام الهجر على كل من وقع في بدعة صغيرة أو كبيرة سواء كان مخاصما او غير مقاصب سواء كان جاهلاً أو غير جاهلاً بل يقولون أو قال كبيرهم محمود الحداد النصري إن البدع كلها في الخطر سواء وهذا بلا شك من الغلو الشديد كان سوا بين كل البدع فعنده البدع الكبرى مثل البدع الصغرى هذا منهج الحدادية نحن نضرأ إلى الله من هذا المنهج ليس هذا منهجنا مبارك الله فيكم منهج الحدادية ليس, من ليس, هو ليس منهجنا وليس هو منهج الشيخ رضيه بن هادي لأن أصحاب الأهواء أرادوا أن يلفقوا هذا المنهج الباطل بإنهم الجرح والتعديل العلامة رضيه بن هادي المدخلية حفظه الله ولذلك كان الشيخ رضيه من أشد الناس على هؤلاء الحدادية وقلف عدة أبحاث قوية في هجم أصولهم الفاسدة وضرأ المنجي السلفي من هذا الغلوب نعم ف... <تصفيق> فسبت عن الإمام أحمد كما أخرج هذا أبو داود في مسائله أنه سأله لنا أقارب بقرسان يرون الإرجاء يلقون علينا ويسرون إلينا بالسلام أفلا نرد عليهم فقال أبو عبد الله سبحان الله ولما لا ترد عليهم قال فأما المخاص منهم فلا تجلس فدل هذا على الإمام أحمد كان يفرق بين المخاصم وغير المخاصم في المجالسة وفي إلقاء السلام وكما بينا أيضا أن يعني عتاة أهل البدع أو كبار أهل البدع من أصحاب البدع المكثرة أمثال الرواقض الذين يكفرون الصحابة ويصبون عائشة رضي الله عنها ويرفعون علي رضي الله عنه إلى مرتبة الإلهية أمثال هؤلاء بلا شك ليس لهم إلا الهجر والزجر ولا نأذن لهم أبدا في أن يدخلوا في وسطنا ولا نمكن لهم أبدا بأي وسيلة من وسائل وكذلك أيضا أصحاب الغلو الشديد في تكفير المسلمين الذين يكفرون عصاق المسلمين دل تفسير ويظهرون هذا فأمثال أولئك أيضا يستحقون الهجر ولا نمكن لهم أبدا من مجالفنا ولا نختلف بهم مدام مصرين على ما هم عليه فإن هؤلاء أساءوا أيما إساء إلى الصنة وأظهروا أهل الصنة بأنهم ليس لهم هم إلا تكثير المسلمين وهذا نابع من كتب سيد قد والمودود ومن على شاكلتهم هم هؤلاء الذين أصلوا لهذه المناهج الباطلة في تكثير المسلمين أو في الغلوة في تكثير المسلمين فمن نضرأ إلى الله من هذه المناهج ومن يدافع عن هؤلاء ويتنفح بالسلة نقول له إن كنت صادقا فتبرأ من منهج هؤلاء وأنت تعلم أنه مدمي على أصول الخوارج والمعتزلة كيف كيف يجتمعان رجل يقول أن أدعو إلى الكتاب والصنة بفهم السلف الصالح وفي الوقت نفسه يقول عن رجل ثبت عليه من كلامه الواضح الصريح أنه يكثر كل المجتمعات الإسلامية يقول, يقول عنه الرجل الذي قدم قلمه ودمه وفكره لنصرة الإسلام ويسمي عليه كأنه إمام لإمة المسلمين فكيف نقبل دعوة هذا المدعي وهو يداتى هذا الدفاع المستميد عن نسل هذا الرجل الذي أصل للخوارج العصريين أصولا قد لم يأتي بها الخوارج الأولى يعني ما سمعنا عن الخوارج الأولى ما هم كفروا المجتمعات الإسلامية كلها هكذا بلا تفصيل بارك الله فيكم يعني نحن الآن في هذه البلاد قد عانينا أشد المعاناة من هذه الأحزاب ومن هذه الأفكار المضلة ومن هؤلاء الدعاء الذين خانوا السنة وخانوا مناج السلف الصالح بهذه الدعاوة الباطلة وأساءوا إلى السنة أيما إساءة وشرابوا الشباب كموا من الشباب قد داعت حياته بسبب فكر هؤلاء الفاسد اسألوا الشباب الذين قضوا أعمارهم في المتقلات بسبب لا شيء. ليس في سبيل الله ولكنهم أضاعوا أعمارهم في سبيل أفكار هؤلاء الفاسدة <تصفيق> التي ما بنيت على السنة ابدا والتي ما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ف فالواجر علينا أن نعود إلى كتب السلف الأوائل وأن لا نرضى لهؤلاء أن يخدمون مرة أخرى وأن يلبسوا علينا أمر ديننا باسم التوحيد نريد أن نتوحد ونجتمع نقول لهم نجتمع عليه نجتمع عليه على الكتاب والسنة بفهم السلف فإذا أنتم كنتم صادقين في دعواكم فتبرأوا من أهل البدع هؤلاء ولا تلبسوا على الشباب أمر دينهم أنتم لماذا نقول لهم أنتم لماذا ما يزلتم حتى الآن حتى هذه اللحظة إذا ذكر عندكم هؤلاء الرؤوس الذين أنتم تعلمون أنهم تسببوا في حدوث عشرات من الفتن طوال السنوات الماضية بسبب كتب هؤلاء وحدث وحدث في بلاد الإسلام ما يندله الجبين بسبب هؤلاء وما زلتم حتى الآن تعظموهم وتقدموهم للشباب على أنهم أئمة وعلى أنهم رموز, على على أنهم رموز للدعوة وتنسون كبارا لغلماء الذين هم على السنة ولا تذكروهم عند عندما تذكر دعواتكم الخراطيه فهناك من الف كتابا صناه بخواطر على طريق الدعوه رسم هذا الرجل في هذا الكتاب طريق الدعوه للشباب باقلام رؤوس الحزبيين وغلاة التكفير وفي الوقت نفسي يتمسح بعلماء السنة ويقول أنا تتلمس على أيديهم أليس هذا من التدليس؟ دلو يدلس على العلماء بأن يذكر فتاوى للعلماء قديمة قد تراجع عنها العلماء ويكتم عامدا متعمدا الفتاوى الأخيرة لأولئي العلماء الذين تبرأوا فيها من مناهج هؤلاء الفسد أليس هذه من الخيانة؟ أليس هذا من الغدر؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوقب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلام بارك الله فيكم <تصفيق> كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انما يماشي الرجل انما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله وكذلك قال اعتبر الناس بأخدانهم فان الرجل لا يخادن الا من يعجبه نعم مكتفي بهذا هذا الاصل وننتقل للاصل الذي بعده ان شاء الله تعالى